يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لا الكافرين وعد لهم سعرا قال بني سينا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلبوا جون في النار يقولون يا ليتنا أطحنا الله وأطحنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطحنا سادتنا وكبرا سبيلا ربنا آتِهِ ضعفين من العذاب والعنهم لحم كبير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا وكان عند الله وجهها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا قولا من سبيدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم جزاكم جناعيما إن عرضنا الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملنا فأبين أي إنه كان ظلما جهولا ليعذب الله المنافقين و منافقات و المشركين و المشركات ويتوب الله على المؤمنين و